الوصل شعر وائل قاضي الله معيس الشمري همس صوت سعود الشمري هذا الزول السوادم خيفه تذرها ما ليله وترسل برد نجنن حقا قايه ردى زعل على زماننا هم مع امال امال الشعيفا واحد تبكي لك ابدا اللي ضما سارد يا خذى الاذى ما حتى يم 12 عدد 30 وقت علينا خريف و7 بوسط الوسمي قام وفردا من بدع رب شاف ولاق لبيت انت نش فوسنجا ده صلاتي ربي هجدك اشريف اي الا شام مرسي قوا